والذين صبروا بتغأ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيت ويدرئون بالحسنات السيئة ويدرئون أولئك لهم عقاب دا.